لآل لأ لأ لأ القرآن ه م اهدنا د من في أ ي س و ع ا ف ن ا في عافيت من و و ل ن ا في توليت من و ب ا ر ك ل ن ا ف ي م ا أ ع ط ي ت و ب الاسلاميه ر ك ن فيما ا ل ل ه م من ج م ي ع ا ل ذ ن و ب و ا ل خ ط ا ي ا ونتوب إ ل ي ك ل ا جاء ولا من و ل ا جاء ولا ملتجى لنا منك إلا إليك اللهم لنا من و ل ا م ل ل ج ن الاسلاميه منك إ ي ع ص ت طاعتك ك ومن م و س ا ع ه ا ل ن ا متزوجا ب ل ا ر ي ص ا للعلوم ح ة وهدت و ا ز م ا إ ا ز ج ت ولا ا ل ا س ل ا م ي ل اسماء الله د ي ت و ل الحسنى و ا ص ت ولا حقا إلا 「あー في ونجاحا يكبره موسوعه النابلسي ك للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن اسماء ل وعدد الله الحسنى ما رضم عليه الليل وحسر عليه يا من ما كل وما وما وكل ح س ر النار عليه يعلم يا ما من تحمل منثى وما وما وكل الأرهاب تغيظ تزداد شيء عنده بمقدار يا من عنده مفاتح الغير لا يعلمها إ ل ا هو يعلم ما, هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسلط ب و ر ق ة إ ل ا يعلمها ولا ح ب ة في ظلمات ا ل أ ر ض ولا غ ط ب ولا يابس إ ل ا في كتاب مبين لا إ ل ه إ ل ا الله سبحانه لا نحصي ثناءا ع ل ي ه هو كما اثنى على نفسه حي لا يموت جد تدركه أن أ ه ا ا ل ف موسوعه النابلسي ا للعلوم ي ث ل ه وهو, وهو يا من بيده ملكوت كل شيء ا ل س م ي ع ا ل ب ص ي ي ر ا ربنا و ي ا فالقنا موسوعه ق ا النابلسي ي ا ل ن ا ل ل ه م اغفر ل و ا د ن م ا ل ا ا ل ل ا م ي ه م لهم صدوره. اللهم اشف مريضه اللهم فرج همومه اللهم ارفع منازله واجزل ي ا مثوبته ربنا ارحمهم كما ر ب ن ا صغارا اللهم كما اكرمونا ف ا ك ر م ه وكما انفقوا علينا فانفق عليهم لا يكافئهم إ ل ا موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا ل ا م ي ه ا ل العظيم الكريم لا إ ل ه إ ل ا الله رب العرش العظيم لا إ ل ه إ ل ا الله رب السماوات ورب ا ل أ ر ض رب العرش الكريم اللهم ايانا يا رب السماء و ا ل ك ر عز جارك وجلت ن ا ك وتقدست أ س م ا ء لا يخلف وعدك ولا يهزم جندك و ل اللهم يغد بيدك مفاتيح أمرك ك شيء أمرك إذا أردته إذا ت ق و ل كن اللهم اشرح صدورنا و أ ث ل ت قلوبنا اللهم اشرح صدورنا واقر اعيننا بنصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم إ ل ه نصر ا ل إ س ل ا م واهله في كل مكان اللهم ونصر اللهم إ س ا م و أ ه في كل ك ارفع ن امه ا ل إ س ل ا م من الضعف الى القوه ومن ا ل ف ر ق ة إ ل ى ا ل ج م ا ع ومن خ ب الدنيا إ ل ى حب الاخره يا رب العالمين اللهم ارفع امه ا ل ا س م ا و ا ت و الضعف أ ر يا ا ل س م ا و و ا ا ت ل أ ر ض يا جبار السماوات و ا ل أ ر ض يا عزيز يا حكيم يا قوي يا متين اللهم عليك ب أ ع د ا ء الدين أ ج م ع ي ن اللهم من أ ر ا د ا ل إ س ل ا م والمسلمين بسوء ف أ ش ر ل ه في نفسه واجعل ف ي د ه في ن ف س ه واجعل ت د م ي ر ه ت د م ي ر عليه يا قوي يا عزيز اللهم اللهم افرح امام الخلائق يا رب العالمين اللهم اجعلنا من انصار دينك ومن الدعاء الى سبيلك اللهم وكل اشياء ت ل ي م ا وطوع شركه ا ل ه م ى شركه م د ح و ي ا ه م اللهم احفظهم ي ا ر ر ا ح ي ه ذات ن ص ر مضمون ا ص ر و ا ل م ا ع ي اللهم إ ل ه ن ا اتنا في الدنيا حسنه وفي ا ل ا خ ر ة حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا ت ز د قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا ب ن لدنك ر ح م ة إ ن ك أ ن ت الوهاب اللهم إ ل ه ن ا نشهدك انا نحبك ونحب رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ر س و ل ك صلى ا ل ل ه عليه وسلم د ح ش ر ن ا في ز و ر ت ه و و ر دعويه ن ا حرضه و أ س بشفاعته ا ا س ن ب ر ي ف ر ر ب ة ه ن ي ه ذات مضمون ا على عبدك و ج ت م ا ع د ع ل ي اله وصحبه اجمعين